Aulubillahi min al-shaytan r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lammim Allah la ilaha illa huw al-hayyul qayyum الزل عَكًا كِتابََ بِحَِّ مُ صَدِْقَِمَا بَنَ يدَهِ وَأَن زَل التوراتَ وَإِ جلَ مِن قَ مِن قَابُ هُدَلاسِ وَأَن زَلفُقان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 Why is It your father As he is as it would Not. Ilha Jeiberat The Heavenlynant Deizem Is your own Did it your Lord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 118. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 119. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنا Inneke enneke enneke alwahaab Rabbna inneke jamig unnaas diewm la raib fieh Inne Allah la yuklifu almihad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 وَ كانَ لَكُ آيَةُ في فأَتَين تَقَتَاء فأَتُُ قاتنُ في سَبين اللهِ وَوخركَ فيِ رتُرَونَهُ مِث لَهِم رَرائِيَ الع وَلهَّهُ يُأَيدُ بِنَصهِ مَ شَ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 الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله ويقتلون نَبِيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ من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 فَكَيفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِرَ لِكُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 كَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ 112. وترجق من تشاء بغير حساب 113. لا يتقذ المؤمنون الكافرين أونياء 129. وفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 121. والله رؤوف بالعباد 122. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أشطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضه والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران اَذْرَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها لباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ لَكِ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 129. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من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 3-3 أيام إلا رمزا 4-واذكر ربك كثيرا 5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 إقالَالَةِ المَلائكَةُ يَ مَرِيَمُ إِ اللهَّ يُبَ الشِركِ بِكَلِمَةٍ مِن إِ اللهَّ يُبَ الشّروكِ بِكَلِمَةِ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 119. قال كذلك الله يخلق مَا ما إِذَا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 110. ويعلمه الكتاب والحكمة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 121. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 122. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 122. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 123. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 وَجَعِِلُ الذيينَ التبَُكَ فَووقَ الذيينَ كَفَون إ يَوْمِن قامَ ثمَُّ إلََ مَنجِكُم فَأَحكُم بَينَكُم فيِي مَا كُتُم فيِيه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 124. قَالَ قال له كن فيكون 125. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 126. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 127. سأَناَا وَنِسَاءكُمْ وَآفُ سَنَا وَأَنفُ سَكُتُم مَ نَ بِتَهِم فَنَجَعَعمَةَ اللهَّ عَكَذِبِين إِه ذَ لَهُ وَالقَصَاسُ حََّّ وَماَا مِنْ إلَهِ إِ اللهَّ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 كِتَابَ تَعَالَى إِلَا كَلِمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا او لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل تَتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلمَ تُ حَجَُ فيِي مَالَ سَلَكُم بِهِعِل وَلَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم ل تَعلَم مَا كَانَ إبرهِ مُ يَود وَل نَ كَانَ حَنِي 117. وَمَا كان مِنَ المشركين 118. إن النَّاسِ الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 119.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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 119. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 110. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 129. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ولا يمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِلْ أَفَذَ اللَّ مِثَاقََّ بلَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كِتَابِوحِكَُّ ثَُّ جَأَكُم رَسُولُ مُ صَزْدِ قُلِّمَا مَعَكُم لَ تُؤِّنَُّ بِهِ وَلَ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 افَرَأَيْتَ مَن يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا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 119. وهو في الآخرة من الخاسرين 110. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم 111. وشهدوا أن الرسول حق وجامل 124. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 125. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم 119. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا 110. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 111. إن الذين كفروا فَلَ يُوقُبَلَ مِن حَدِهِم فَلَ يُوقُ بَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِنْ أُأَرضِذَ هَبَوْ وَلَ وفْتَدَابِه أُلائِكَ لَهُم مذَب 124. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 125. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 124. <تزل التورا> قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 125. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 كِتَابٌ لِمَن تَصَدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ فَتُبْ عَلَيْهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عما الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ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 119. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمنا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ ۚ فَأَفْرَتُم بَعْدَ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 Wa ma Allah yuridu dhulma lil alamin Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa 109. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 110. لن يضركم إلا أذى وَإي يقاتِنكُمْ وَّوكُمُأَدبَارَثُم مَدَا صَرُون بُربَتَلَيْهِ مُذَِّةُ أَنَ مَا تُقِفُ إِلَّا بحَابِ مِنَب اللهَّ إِلَّا بحَابِن مِنَ اللهَِّ وَحَابِن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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنا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 وَمَا وما تخفي صدورهم أكبر 115. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 116. ها أنتم أولئك 119. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا 110. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ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 وَلَ قَدنَ صَرَكُم اللهَّهُ بِبَدْرون وَأَنتُم أَذِلَّ فَتَّقُ اللهَّهَ لَ عََّكُم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 اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافَ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhdibu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 وَسَارِعُ إلَ مَفَِتِّ رِّكُم وَجََّةٍ أَرضُهَا السَّموَاتُ وَأَرضُ عِدَّة للِمُتَّقِين الذيَّذينَ يُ ف قُونَ فيِي السَّرَِّّ 119. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 110. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 117. ونحم أجر العاملين 118. قد خلت من قبلكم سنن 119. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 110. هذا بيان هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ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 114. ويعلم الصابرين 115. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 116. وما محمد إلا رسول 119. قد مِنْ من قبله الرسل 110. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم 111. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَّ اغْفِرْ فَنَوِّئَ وَإِسْرَافَ نَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يحب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 113. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على 111. 122. 133. 144. 155. 156. 157. 157. 168. 168. 178. 179. 179. 181. 191. 191. 202. 202. 213. 213. 224. 224. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 119. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنت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 يا ايها الذين آمَنُوا لَا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 119. ولئن قتلتم في سبيل الله أمدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 110. ولئن قتلتم في سبيل تُم اوقْتٌ تُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِالرَّحْمَةِ مِنَ اللَّهِ إِلَيْ نَتَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضْلًا عَلِيًّا قَلْبٍ لَنْ فَضْلُ مِن حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّايَ نَصْرُكُمُ اللَّهُ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 119. ومأواه جهنم وبئس المصير 110. هم درجات عند الله 111. والله بصير بما يعملون 112. الله 119. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا منهم فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَهَا وَقُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ قُلْ هُوَ مِنْ عند إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمًا فَمَا بِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ كَانَ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 ولا تحسبن الذين قتنوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الرجل استبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل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 119. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 110. وقالوا حسبنا الله ونعم فَن قَلَدُ بِِعمَّةِ مِ نَ اللهَِّ وَفَضْنِلَم يَمسَسهُم سُ وَتَّبَعورِ بَُ اللَّ وَلَّهُذُ فَضْ لِ النظم 119. وما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 110. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر INNAHUM LANYADURULLAHA SHAYEA YURIDULLAHU AN LA YAJ'ALA LAHUM HADDAN FIL AKHIRATI WA LAHUM ADHABUN ADHEEM INNALLADHI 124. واشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم 125. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله منه فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 سَنَكتُبُ مَا قَوا وَقَتْ لَهُ الأأَمبَِ أَ بِغَيرِ حَققَ وَنَقُ ذُوقُ عَذاَابَ الحَريقَ ذَلِكَ بِمَا قََّمَةْ أَيدكُم وَأَنَّ اللهَّ لَسَ بِغََّ مَِِّبيد alladhina qalu inna allaha aheda ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana hatta ya'tiyana bi qurbanan ta'kuluhunna an وبَيِّنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ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 129. فما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح النَّارِ النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع تُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا 119. وإن تصبروا وتتقوا ذَلِكَ ذلك من عزم الأمور 110. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وَلَا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ 119. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 119. فِي خَلْقِ خلق السماوات والأرض مَا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 111. ربنا إنك من تدخل النار فقد 119. وما للظالمين من أنصار 110. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 111. فِرْعَنَ سَيَآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار رَبَّنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى عَرْشِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنْ مِن بَعضِكُمْ مِّن بَعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن 122. لذلك تقلب الذين كفروا في البلاد 123. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 124. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عند وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ وَمَا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 وَصبر وَصَابِر وَرابِقُ وَتكَ اللهَّلَ عَ قُتُ فيِي